أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.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 إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم, أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودع أنبولك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعطبه يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون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 حتى إذا أتوا على واد النمب قالت نملة يا ايها النمب دخلوا مساكنكم لا يحسمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني ان اشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدوث أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لا أو ليأتيني لا بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 قال تنظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملك اني القي الي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفكوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون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 وَمَن كفر فَإِنَّ ربي غني كيم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيلة هكذا عرشك قالت كأنه هو وبوتين العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إِنَّهَا كانت من قوم كافرين قيل له ادخل الصرح فلما رأته حتبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قواليل قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى تموت أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قد الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك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 ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خارية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوطا إذ قال لقومه أتأثون الفاحشة وأنتم تبصرون فإنكم لتأثون الرجال شهرة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخذوا آل لوف من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امراته قدرناها من الغابرين وانطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنبرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ عَلَيْكُمْ غَاثًا فَأَخْرَجْنَا مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا إِلَّا أَن تُعَذِّبَهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواتي وجعل بين البحرين حاجزا أإلههم مع الله بل أثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإلههم مع الله قليلا ما تذكرون أَمَّنْ يَهْدِي الْغُمَمَ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُبْدِ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَهْدُ سُقُوطَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ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 وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين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 إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوتل على الله إِنَّكَ على الحق المبين إِنَّكَ لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العم عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم اننا الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أما ما كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينفقون فلم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنار مبصرا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 إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحزنة فله خير منها وهم من فدع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت هجوهم في النار هل تجدون إلا ما كنتم تعملون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 وما ربك بغافر عما تعملون